إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ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 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ ب الصاق المُسَقم صاق الذيَأَْ تَعَلَم صاق الذيينَأَْ تعَم غَير المَغْض بعَلَهِم وَلَم آمين بسم الله الرحمَ الرحيم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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد بِن الصراقَ المُسَقم صاق الذيَأَْ تعَلَم صاق الذيَأَْ تعَلَم غَير المَغْض بعَلَهِم وَلَم آمين بسم الله الرَّحم الرحيم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 إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 إيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ إيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ إيَاكَ نَعْبُدُ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 الحمد لله رب العالمين الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين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 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِين بسم الله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 جميع العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ عليهم ولا آمين عَلَيْهِمْ الله الضَّالِّينَ الرحيم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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك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 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين إ كان بوائّ كانستعيم إ كان بائ كانستعيم إ كان بّ كانستعيم إذِن الصرااق المستفم صاق الذيَ أن عنتعام صاق الذيَ أن عن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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين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 إيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ إيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ إيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ إيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِين بِسْمِ الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد نستعين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 إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك ب الصاق المتَقم صاق الذيَأَْ تعَلَم صاق الذيَأَْ تعَلَم غَير المَغْض بعَلَهِم وَلَم آمين بسم الله الرحم الرحيم